وَالَّذِينَ كَفَرُوا مَّا أُنذِرُوا مُرْضٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يَأْتُونَ بِكِتَابٍ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 كفرتم بي وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم ان الله لا يبدل القوم الظالمين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِرَاقٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا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 119. وأصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 110. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 111. حملته أمه كرها ووضعته كرها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 فَاصْبِرْ بِالْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ قَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله وقد خلت القرون من قبل وهما يستنيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين 118. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 119. ولكل درجات مما عملوا وَالَّذِينَ وَفَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا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 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عَارِضٌ ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى 119. ومساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 110. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا وَجَعَلنا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَوْلَىٰهُم سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ فَمَا أَوْلَىٰهُم سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شيئا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى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 سَمَّاعَنَ كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يا طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لكم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 وَلَم يِرَو أن اللهَّ الذي قَلَقَ السَّماواتِ وَالأَلطَ وَلَمْ يعيَ بِخَلْقِهِ بِقادِر الن لأَ يحِي المَوْتَ بَل إِهُ عَ كُلِ شَيء قَد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 119. يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون